ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون اشتراه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 تَوَاعَلَ الْعَظْمُ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ 117. وقداره ألف سنة مما تعدون 118. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم 119. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم مَرَاهُ لَنَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِّمَّا إِنْهُمْ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وقالوا أَإِذَا ظَلَلَنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَهُ الْخَلْقَ الْجَدِيدُ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّأْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُكْلِبُكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ